فيه ولا خلة من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يذكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقان في طام لها والله سميع عليم.